فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صِرْتُمَا صَالِحَيْنِ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائلات سائلات ثيبات وابكار يا الذين امنوا قهم انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن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 يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنب عليهم ومأواهم جهنم لم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفوا امرأة نوحيو وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عداد صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخلا 129. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون 120. إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 121. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين